Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aşhadu an la ilaha illallah. Aşhadu anna Muhammadal Rasulullah. Hiyal al salat, hiyal al falah. Qad iqamat al salat, qad iqamat al الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى أقيم صفوفكم ولا تختلفوا أتم الصف الأول فالأول سد الخلل الله أكبر الله أكبر <لأ>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 ia kan agbud, ia kan ista'in. Ihdin al-cirat al-mustaqim, cirat al mustaqim al ladin an gamt alaihim, غير al-maghdu bi alaihim waladzalin. Amin. Sabil isma Rabbika al-ala.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 dan nyasteruk lil yusra, fadzir in وَسَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Innahu adalah filsuf yang pertama, filsuf Ibrahim dan Musa. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Semoga الحمد <تصفيق> الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ أُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَعْصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ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 تمذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi